ثيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون نعمنا كنتم تفترون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 Vahve Al Aziz Al Hakim, ve Lou Ya'hd Allahın Asa, Biz Zulmih Ma Terk Alaya Min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 La jaram anl سُبْحَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى رحمة لقوم يؤمنون. والله